وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم يجئ كلا إنها لغاء نزاعة للشواذ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 الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا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 من الأجداد سراً كأنهم كأنهم إلى نصب يفضل خاشعة بصرهم ترهقهم ذلاه ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سرعان كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة النبي صارهم ترحبهم